موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزوك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم يا أيها الرسول لا يحزوك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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب يكانون للسحت فإن جاءوك فاحكوا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن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 فلا تخشوا الناس واخشون فلا الناس وخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم بما الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والألف بالألف والأذن, والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.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 لكل جعلنا منكم شذعه ومنها جام ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم يَفْتِنُوكَ يفتنوك عن بعض ما أنزل اللَّهُ الله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 أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا اللَّهُ فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فَيُصْبِحُونَ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عِزَّةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله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 واذا ناديتم الصَّلَاةِ الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك قَوْمٌ قوم لا يعقلون قل يا الْكِتَابِ الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله وما انزل وَمَا وما انزل إلينا وَمَا أنزل من قبل وأنا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 وَكَانُوا أَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءْنَكُمْ قَالُوا آمِنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَكَتِهِمْ مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْنِ وَالْعُدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلونة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا.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 للحرب أطفاه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عَمُوا وصموا كثير منهم والله بصير بما